عارف بإنك ساكني عايش بروح مجنني وجوا حبك أسرني وعم كاثر رغم الأسوي اللي بقلبك والدعب اللي مرافق دربك والبعد اللي عشته بقربك أنا صابر مش عم تصبت معي أعشق غيرك لا والله مش عم تصبت معي اشكل غيرك ولله مش عم تصبت معي شئ غيرك لا اعشق غيرك لا والله مش عم تزبط من معي إيش كي الغيرك والقى مش عم من معي غيرك لا والله مش عم من معي غيرك بعرف بإنك ساجد We I'm kabber